وسبب خلاف الايه الكريمه فقلت تعالى: فمن في من تنفذ بالعمره في الى الحج من الصعيد ترى من هد فقلت من تنفذ من الصعيد هذا يذل امه سواء كان مسيا او غيره فالجمهور يقول تعالى: من تنفذ من تنفذ العموم فمن تنفذ من العرق ومن تنفذ بالعمره الى الحج فمن الصعيد من الهد قالوا هذا عام فلما قال الله ذلك لمن لم يكن فمن لم يدف فصيام غزة أيامي بالحجة وسبعة إذا رجعتم تلك عسرة ثاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد حرام اخترت في الإشارة في ذلك فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الجمه فمستيسر من الهج إلى أقرب مذكور لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور فيكون التقدير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أول الآية منحصل عن آخرها ويكون قوله ذلك لمن من يكون هذا المسجد الحرام أن نراد به إيجاب الدم فيركبون مذهب معاكل يقولون يصشف التمتع لعمل قولها من تمتع ولا يجب الدم بقوله ذلك لمن من يكون أهله هذا المسجد الحرام الحنفية يطرون كالآخر يقولون ذلك عائد إلى أول الآية بدليل أنه اسم إشارة بعيد ذلك فقالوا ذلك لمن من يكون أهل الحاضب المسجد الحرام عائد إلى فضل الآية فمن تمسع أبي العمرة إلى الحس هو لمن من يكون من حاضب المسجد الحرام والدليل الثاني عندنا على هذا يقولون أنه قال ذلك لمن فلو كان الجمهر كما يقول الجمهور لكان قال ذلك على من من يكون فدل على أن المراد مشروعية التمثل وليس وجود الدم رد الجنهور لأن ذلك جاءت مإشارة بصيرة البعيد لوجود الفقر فمن لم يجد فيام في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فنظرة للفقل بالبدل عن الواجد جاء بسم ذلك حتى لا يفهم من أن هذا الإجار مختص بمن يكون على خلاف هذه الحالة وأجابوا عن قولهم ذلك لمن أن اللام تأتي بمعنى على كما قال تعالى ومن أساعة فلها أي فعليها أي أساعة على نفسه فهذا يعني أن اللام تأتي بمعنى على سيكون قلوا ذلك لمن يكون أي ذلك الزن على من من يكون من حضر نفسه حرام ومدهب الجمهور أقوى وعليه فإن أهل مكة يتمتعون وإن تمتعوا فلا دمى عليهم الشرط الأول نحن قلنا الآن إنان يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام وإنان يكون من غير حاضر المسجد الحرام فيشهل الذين كانوا خارج قدود الحرام أو خارج مسافة القطر فالآخر أجول الذين, الذين أغروا حاضر المسجد الحرام يسرع لهم التمتع بالإجماع في إجماع العلماء والسؤال متى يكون المتمتعين يشترك في تمتعهم أولا أن تكون هناك عمرة في أشهر الحج أن يوجعوا العمرة في أشهر الحج فإذا اعتمروا في أشهر الحج يصح منهم أن يتمتعوا بهذه العمرة إلى حجه بشرط البقاء بعد فعل هذه الأمرة بمكة وعدم الغجوع إلى مقاته أو ما يحادي مقاته أو إلى مسافة القصر هذا الشرط الثاني أن يأتيوا بعمرة في أشهر الحج أن لا يصفعوا بعد العمرة وأن يحج ذلك العام فهذه أمور ربما متوصليا للحكم بصحة التمثل أما الشرط الأول أن يأتوا بعمرة في أشهر الحد ففيه تقصير أشهر الحد تبدأ من ليلة العيد فمن أوقع العمرة في ليلة العيد عيد الفطر فما بعد في شوال في دوستعدة فحينئذ يثق على هذه الأمرى أنها أمر تتمتع إن بقي بعدها وحج لكن إن وقعت أمرته قبل ليلة العيد مثلا في العشر الأواخر من رمضان فعلى أمرته وأتمها ثم بقي بمكه وحج من آن فليس بمتمتع بالإجمال لأن أمرته ليست في أشهر حد ويشتر في أمر تتمتع أن تكون في أشهر الحج. إذن القاعدة أن تقع العمرة في ليلة العيد كما بعد فإن قبل ليلة العيد فليست في فليس عمرة تمثل لكن الإكثال لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وغادت عليه الشمس آخر يوم من رمضان فأوقع ضعب أفعال العمرة في رمضان فضعب أفعالها في شوال فهل نقول العدرة بالابتداء أم العدرة بالانتهاء أم نحصر خلاق بين الثلاث قال بعد العنماء العضرة بالمينة الآن نتكلم على رجل يعتمد ووقعت عمرته بعدها في رمضان وبعدها في سواء وبقية بعد هذه العمرة وشد من الآن وهو عفاق فهلوه متمتع أو يسلوه متمتع فبعد العضرة بالمين فإذا دخل في النسق ونوى النسق قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا يعتبر متمتعه العبرة بالنية منهم يعني, يعني يرونه أفضل لحظة من العمر وهي هي الدخول في النزل فإن غابت عليه الشمس ثم نوع ولو بلحظة بعد مغيبها فإنه متمتع هذا مدى بالظاهرين القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة فننظر إذا جاء من المدينة ولو جاء مثلا إلى مدخم مكة فإن وقع دخوله لمكة قبل ضروب الشمس فعمرته ليس في تمثل فهو مفرد إن حتى من آمن وإن وقع بقوله لمكة وحدود الشرق بعدما عند الشمس وبقي بعد هذه قمرة وشك فهو متمثل إذن العبرة في حدود الحرم هذا مدى القائد المستلهم وهم عطاء القوم الثالث العبرة باتداء الطوارئ فإذا دخل مكة لا تد لنا وننظر ما تدتبع الطوارئ وهذا عصل عند الشناد في المسائل والشافعية أن العبرة بجداء طواف العمرة فإذا ابتجأ طوافر قبل غروب الشمس ولو بلحظة دخل في الطواف ولو بلحظة فهو مفرد إن حج من آمن وإذا ابتجأ طوافر بعد غروب الشمس ولو بلحظة فهو متمجع إن حج من آمن هذا من الشالحية والشهادة القوم الضابع العبرة بأكثر الطواف وهذا أصل عند الحنفية ولذلك الطحسون الطواف يلغونه على الأكثر فيقولوا ينطعف أكثر الطواف لماذا نقول الطواف؟ تجد أن النداهب العلم الأربعة تدأت في الطواف لأن العمراء أول أركانها يكون بماذا؟ بالطواف بالبيت فالذين يقولوا ان حضرة باستباع الطواف كأنهم يرون أطل العمراء أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر بالتمتر النحنة هي فإنهم يرون الحضرة في الطواف بأكثر فيقولوا ان طعف أربعة أشوار قبل غروض الشمس فمفرد إن حج من آمن وإن طار التنازف الأشواق قبل غروض الشمس والأربع بعد الغروض فإنه متمتع إن حج من آمن وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلد وهو هذا المالكين قالوا نمضو متى يقف شعره أو يحفر رأسه فإن وقعت خلاقته أو لشعر وقته قبل غروض الشمس فإنه مفرد إن من آمن وإن وقع القصة والتحلّث بعد غرور الشمس ولو بلحلة فإنه متمتع الحج من الآن هذه الأقوال والعلم عند الله أن العبرة تدفت لأسقوار لما ذكرنا وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع رخض عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج وأما إذا كان قد اتدأ طوافه قبل غرور الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الرخل الذي هو رخل العمار قبل غروب الشم وحينئذ لا يستق عليها من تمتع بعمرته إلى الحج هذا بالنسبة من نثلت وقع بعض أفعاله في, في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج أهل العمرة أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى حج فإنه يشترى في كونه متمتع أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العمل فلو رجع ذاك عمرتي إلى بلده أو إلى مقاة بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول وهو الأولى وهو عمرتي الأولى لحجته وحينيه كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو بسعته وعليه أن يكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن شذب طاوس والعلماء يقولون شذب طاوس كما عبر به غير واحد ملايين رحمة الله للجاب المساء إذا قالوا العلماء شذّة ليس المرأة شقير العالم وإنما عند في مسائل الخلاف مراكب فتارث أن يكون الخلاف المخالف مصادم للنصوص مصادم للجماهير العلماء يقومون شذّة تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والثلف والغلماء وإخطر الأئمة على عدد قبل هذا القول لمخالفته من النصوص القوية يعبرون للشذوس مثل ما يقولون شذّة بن عباس فقال بالمساء ليس المرأة أن تشقير بن عباس رضي الله عنه وإننا المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهب فليس بخلافه المحقق وليس بخلافه المعتبر هذا معنى الشدود ولذلك رأى أن خلاف الشدود دائما يكون في المسائل تتخالف النصوص كالقول بجواز رب الحظر والقول بجواز المتعة ونحن من المسائل المفردة شد طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحبا يعاني خينه اتبروا متمتعا وهذا قول شاد كما بحفى المخالفة لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف الخلف على بذلك ذلك وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل كذلك يشترط أن يخج من عام وهناك قول غريب لبعض الصحابة ويحكى عن عز الله أنه لو أتى بالعمرة, لو أتى بالعمرة لهذا الشهر في في هذا هذه السنه لما اتى بالحج من الاله القادر أنه متمكن ولكن جماهير السلف رحمه الله عليهم كل الاجماع على أنه لا يكون المتمكن إلا اذا حد من ذلك الامر وهذا الافقيه دمن والا الافقيه دمن تمكن فنحن من ذلك ان غير الافقيه لازم دمن وإن حاضة المرأة التخشية سواء الحجي أما بالجلسة لإيجاد الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالحمرتي إلى الحج ثم السيسرة من الهدي فأمر الله سبحانه وتعالى من تمتع بالحمرتي إلى الحج أن, أن, أن يريق الدم وهذا الدم سيأتينا مباحث ومسائد في الحجية في باب الحجية سنتكلم إن شاء الله على مسائده ومباحثه ونضيه إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وإين محله وما هو الواجب والسن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في طرام أو كانت في تمثل وإن شابت المرأة فخشيت فواك الحج أحرمت به وصارت قائلا وإن شابت المرأة وخشيت فواك الحج أحرمت به الماء أحرمت بالحج وصارت قارنا هذا إذا كانت متمتعة إذا كانت المرأة متمتعة في متمتعة فإنه يلتوها إذا دخلت المرأة المرأة الحائم على الصورة الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نوية من السكر فحين يجب إذا كان هناك قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحلم بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مرافق الحج مثال ذلك لو أن امرأة أقدرت على الميقات في شهر ذو قعدة وجاءها الحير والحير بعد 8 أيام فإن مخيمها من الوقت ما يتعرى أن تقفر ثم تؤد العمرة قبل أن تتلبس بالحج أن تأتي أيام الحج فحين إذن تحلم ويجوز لها وهي حائف أن تنمي العمرة ثم تمتلح من الصواف بالبيت ولا يجد لها أن تطوفها بالبيت اقول لي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كان اسمعه في حده صلوات الله السلام أي واصابع حيض فقال ما لكي أي ناشأ نصي لأنه واصابع حيض وهي معك قالت فمتللت يعني من الفراس لأن العذر قد جاءها فقال عليه الصلاة والسلام ما لكي يعني هل شكي لأنه من أسمع حيض النخاف أنفذتي قالت نعم قال ذاك شيء كتبه الله على ذناك آدي اسمعي ما يصنع الحاد غير أن لا تقوه في البيت فهذا يجب أنه لا يجب أن تقوه في البيت ولا يجب أن تقوه في البيت ولا يجب أن تقوه فيها على ظاهر النصر فحينئذ تمكث حتى تخل من عادتها وتطهر فتغسل ثم تتؤدي عمرتها وتتحلم منها هذا الصورة الأولى الصورة الثانية أن يطرع الشيء بعدها نيتها للنسخ فإذا طرع الحيض بعد مية النسك فلا يخلو من حاركه إما أن يمكنها تؤدي العمرة قبل أيام الحيض وإما أن يضيق الوقت ولا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحيض كانت تقعدتها ثمانية أيام وباقي على حيث ثلاثة أيام وأربعة أيام حينئذ ما يمكنه فإذا طرع عارض الدم وكان أدخل في النسك فلا تخلو ميته إما أن تكون مفعدة فحينئذ ما يمكنه وستم نسك الحذر حتى إذا طه ربع في الطاقة الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفرد وإذا كانت متمتع هنا الإشكال لأن القارن في صورة المفرد وأما بالمثل الإشكال إذا كانت متمتع يعني كانت معسلرة فإنه لا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل حتي لأنه قضي فتنطلب قارنتها لما كانت ضرورة لقوله عليه الصناعة اصمعي ناس مع اصمع الحياة غير الله فتذهب البيت فدل على أنها كانت متمتعة منعه إياها من الصواف الجديد وقد ثبت أنها كانت متمتعة فحينئذ قربت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمر تاخيك لحجك وأمركك فدل على أنه لم يوقع منه إنما هو القرآن لأنه لم يمكن أن تتحلل ترى أنها قد مست قبل أن تطلها بالبيت وهو يقول بعد الشج كاذيك لحدك وعمرتك معنى أن الذي وقع منها إفراث بالقرام كاذيك لحدك وعمرتك دل على أن الذي وقع هو القرام فلما منعها من الطوار دل على أنه يجوز لها أن تنقلب قارمة وحين يذن تؤخر طوافها بالليل إلى طهرها وهذا هو قول جمهور العلماء أحمد الله عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرمانه وهكذا الشار بالنسة لي... لي... ال... بالنسة إذا كان قريان العذر إذا أرادك أن تحرم بالتمتر وهي على وجه النسر فإنها تحرم وتنقبل إذا أرادك أن تحرم بالقرام فإنه يتوذل لها أن تحرم بالقرام ولا أضاق عليه الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استوى على غشرته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يطوت بها الرجل وتكفيها المرأة وإذا استوى سنة. سنة الله سلام عليكم يقول رحمه الله وإذا استوى على غشرته السنة أن يلبي وهو فيه صلى فقد أوجد آية السلام وهو فيه صلى وأوجد وهو على الراحلة وأوجد وهو على البيجاء وهذا كله ثابت عن ولذلك فصل ابن عمر رضى الله عنه ابن عباد ذلك فيما ثبت وصح عنه وكان ابن يقول بيجاءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهلوا إلا من عند الشجرة وقد ضين ابن عباد في ذلك أن الناس كانوا كثيرين وقال أنسوا رضي الله عنكم فأنظروا أماني فأرى الناس مدى البصر وأنظر عن مينه فأرى الناس مد البصر وأنظر عن شماله فأرى الناس مد البصر كلهم يقول كيف يحج رسول الله سبع سلم فلما نزل إلى النقاط وكلا عليه السلام أدرك أناس تلبيته وهو كنّي قلّا وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر وأدرك أناس تربيته وهو قد قوى على رحله وأدرك أناس تلبيته وهو على القيداء لأن النقاع هو الذي يسمى بأبياء علم الآن واضي ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى هذا المنخفض يكتنفه طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر أما بالنسبة وأنت خارج من الندينة أيسر الوادي من جهة جبل العوح الذي هو حد الندينة وأيمن الوادي الذي هو صفحة اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتفعد هذه الربع بكيلي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيضاء منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيضاء بعد البيضاء وأن تريدك إلى مفرم تجي إلى جنوب غرب تقريبا يتأتي منطقة تسمى ذات الجيش وهي التي انقطع فيها عقد من المؤمنين عائشة رضي الله عنه وكان لأسناء في قصة ست يمم الجيش البيضاء هذه الأساس هي الربا العالمية التي بعدها الوادي معنى فاذا خرجك من الوادي وسعت فأولما يواجه في البيضاء فكان الناس يعتقدون ذلك التلبية تدفئ من البيضاء لانه يحفظه لما رقى البيضاء لببه لانه كان من سنة يبعى فى المشهد يلبي فأدركوا أناس من تلبيةه وبالبيضاء فظمنا أن السنة هناك وouring من تلبيةه عند الشجع부 سظمنا أن السنة هناك فأدرك أن هناك من تلبيةه ما أوجه فسمنا انه وهو في الصلاة ثم إذا ركد على أخرته بحكم السيارة الآن يلفيه وإذا على عن البيضاء أو صعد من شرط الوادي يلفه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء صعد على الخط القديم بل هو طريق الملك القديم أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة لمجرد ما يصعد يلفه لأن كنحي الوادي أو الجهة, الجهة تام لأن الجهتين تكتنفان الوادي بمثابة مثابتين واحدة بحيث العلوب النشب فالسنة فيهما واحدة فكان ابن عمر قد وجاعكم هادئين التي تكذبون على رسول الله عليه وسلم تكذبون الكذب يطلق بمعنى الكذب المدمون والكذب بمعنى مخالفة الحقيقة ليس المراجي بمن الصاحب فطال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع من عملك السلام لا أصل الكذب الذي ورد فيه وعيد فمراجب أن الأصل التلبية أن كان في بطن الواجب بسنا عن التلبيع على هذه الصورة أما قوله لبيك اللهم لبيك نبذى اختلفت بنماع في أصلها قيل نبذى بمعنى أجابة فقل لبيك النجاعة أي أجبتك وهذا مبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك لجالح يتأوح الله بذلك لإبراهيم قال رب وما يبلغ صورتي قال أذن وعلينا الجلال وهو حديث الحاكم في مصرد وصحعه غير واحد فأذن فقال أيها الناس من الله كتب عليكم حج فحجوا فمن كتب الله عليه الحج فإنه يلبي هذا اللجاء بقوله والعمر يقول لبيه أي إجابة اللجاء الله عز وجل هذا على القدر أنه مش من إجابة اللجاء هناك قول إن لبى بنعنى لبى الشيء وخالصه والمراض بذلك أن إخلاطي لك يا الله تكون معنا لبيك أي إخلاصه لأنها كلمة في التوحيد وذلك قال جابر أهل بالتوحيد فقال إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بحجي إلى بيته من أجل توحيده ومن أجل إفراده بالعبادة ستكون أول كلمة من الإنسان بالتنبية شعاره التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بعباده وإخراجها له جل شأنه فقالنا معبوضة من لب الشيء وهو خالص وقيل معبوضة من ألب بالمكان العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام فقيل من الشقة من ألب بالمكان أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة على طاعة الله أز ودل ثابت مستدين عليها وقيل إنها من ألبة لمعنى واجهة في جاه الشيء في وجهة الشيء فقال داري تلب دارك أي تواجهها فأنه يقصد أن اتجاه أن الله سبحانه وتعالى لديك اللهم أي اتجاه لك يا الله في كل صغير وكبير فلا يسأل ولا يستغان إلا به, به لا يستغاف إلا به ولا يستجار إلا به فكما يقول وجه وجهه لك كل كما قال سبحانه كما قال عليه الصلاه والسلام جه لوجه الذي خفرت السماوات والارض حلف وما انا من المشركين فهذا هذا الاول ذكر الله ما في معنى التلبيك لبيك اللهم لبيك يا الله وهذا التلبيك فيها مسائل المساله الاولى ما حكمها ما صفتها للتلبيك صبتان الصب الواجب المشروع والصفه الزائده من المكلف ثناء على الله عز وجل فبعض العلماء يرى الناس بالنسبة المشروعة التي ذكرها المصنف لبيك اللهم لبي. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمس لا شريك لك هذه في الواردة هناك حديثة في السنة أولهما لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وهناك حديثة الأول حديث أنت هذا لبيك حقا حقا والثاني لبيك إله حق وهو حديثة بهرورة في السنة هذا الواردة التلبية ولكن الصحيح الأول وأما الصيغتين أختيين ففيها كلام في سنديهن ما قال بعض العلماء حسن الإسناد لبيك حقا حقا تعددًا ورقا أما ذو النسبة للصفة الزائدة عن الواردة كان يقول لبيك يا رحمن لبيك يا عظيم لبيك يا كريم ونحن ذلك فللعلماء قولان طبعا لا يجنس أن يحدث غير هذه الصفة الواردة وقيل يا جاد وهذا هو لأنه الصحيح لانه ثبت في صحيح مسلم ان الحديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابه يقولون لبيك اللهم لبيك فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزياده وهو فعل الشرك ولذلك كان ابن عمر يقول لبيك يا سعديك والخير بيديك والرغداء لك والعمل لك يا سعديك والخير بيديك والعمل فكان يزيد ويغير في الفاظه والأغضى أن يقتصر على الوارث لأنه يقتصر على الوارث يجر بأجرا الأول تأسفه بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني أجر اللذب الوارث ولذلك يحرص على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأقنى النظرة الثانية التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة الصحيح يجوبها وهذا هو صح قلو العلماء ولذلك من نوى ولم يلدي فإنه يرزمه حتى فرغ من نسك العمرة أو حجه فإنه يرزمه ذنب جبرانا لهذا الواجب وهي التلبية وهذا على طح قولي العلماء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبير فأمرني أن, أصحابي أن يرفع أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية والدليل على وجود التلبية أن, أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة ساءت من ربه وقال أهل في هذا الواب المبارك وقل عمره في حجه قال إن هذا فكره من اللي وصلنا بقوله يا بيت عمره وحجه فما دي حديده انا في الصحيح قالوا فقل اذن في هذا الوالد المبارك وقل الاهجان هو الميل وقم المراد به التلبيس فيكون امر وضل عن المشكل المساله الثالثه ثم رفع الصوت بالتلبيه ورجالنا قال صلى الله عليه وسلم اتاني قال امرني اتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وهذا تاتكم في الصحيح فدل على أن السنة في التلبية أن يرفع عليها الصوت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج العج والسج أما العج هو رفع الصوت بالتلبية وأما الحج فهو نحر الهدي ونحلها إنه يتفرر به واعد في الأمثال في الحج وأما بالنسبة لأصحاب النسلة الرابعة في التلبية فمسى تقطع هذه التلبية أما بالنسبة لابتجائها ذو كما ذكرنا لكن متى تقطع عندنا معتمر وعندنا حاجة أما المعتبر فقارى طائفة من الغلماء يقطع التلبية عند الشرار التي تبدو قبل مأكة وهو الشرار التي قبل التنعيم يقطع عندها التلبية وهو مأثور عن ابن عمر رضا الله عنه وقال به جل المفقاها المدينة والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند جسوده بحديد الحرم لأنه يلبيه بالحرم في Dobla Rd. الرحيم فإنه يقطع التلبية والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواب وهو أصحف الأقوال في العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حبيث عبد الله بن عبد عبد أنه لم يدل ولدي حتى السلم حذر يدل على أن التلبية كان القطع عند إستئان الحذر وعن عند ابتداء الطواب وأما بالنسبة للشجد فقال جمعا من العلماء يقطع التلبية إلى مضار الوقوف بأرحة وذلك بعد الزوار لأنه يبدأ الوقوف بعد الزوار لأن النسلم نزل خارج أرحة وذلك بعرنة بنمرة وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي وهو بعرنة هناك منبسط يقرب من 500 متر يسمى بنمرة نزل هي عليه الصلاة الثلاث فابتدأوا وقوفه ومضيوا الى عرقات بعد الزوال بعد ان جاءت الشمس ركضوا صلى الله عليه وسلم وخطب الناس قالوا فوقفت على التنبية بعد الزوال من يومي عرقه فكان يسألوا علي رضي الله عنه رضي الله عنه واكدوا هذا بأن التنبية للحج والحج عرقه فيكون مقوف عرقه بعد الزوال فوقفت عند الزوال القول الثاني انه يقفى عند ابتداء رمي جمرة العقبة وهو ماذا بالجمود والقول الثالث انه يقفى عند اخر حصات يرمي بها جمرة العقبة وهو قول رواية الاحمر لبيت حاكم الراهوي وجمع من الحديث وهو الصحيح لحديث الحذر انه قال كنت ربيع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نزل يلذي حتى رمى اخر حصات من جمرة العقبة صلى الله وسلم ومبارك على نبيه الله